لو <تصفيق> عليه ويظل لها عاكفين <تصفيق> قال لا الضرايتم ما كنتم تعبدون انتم ومع الذي خلقني فهو يهدي إذا ما يقتفه الذي أقم مع أن بهذلي حكما وألحقني بالصالحين <تصفيق> <تصفيق> وجعل لي لتان الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي رب هذلي حكما وألحقني بي Cənnəli li ya al be having